وأسألك بأسمائك يا مصوّر يا مصوّر يا مقدّر يا مطهّر يا مموّر يا مقدّم يا مؤخّر يا ميسير يا مذير يا مبشر يا مدبر سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار